ktirni ya elli bjamalak wbyounak dol تنتفعينا يا كل فرحة شباب والدنيا دين يا فرحة شباب لمست قلبي نظره وحدا سد جراحو لقيتك انت اجمل حكايه حبنا سيدنا الرحو ما تغيبش يا Deltag, waarin الفايله كل اللي ليا فرحه شبابي والدنيا ديالي كل